كَبُرَ مَقْتًا عِندَ الله أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ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 وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بني إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مصدقا, مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن ديس موجود احمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبيد ومن اظلم ممن افترا على الله كذب وهو يدعى الى الاسلام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 119. على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ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 نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا الله كما قال عيسى بن مريم للحوارين من أصاري إلى الله قال الحواريون نحن أصار الله فأمن الطائفة من بني الإسرائيلي وكفر الطائفه فأيّدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين